meno aqululla yaqithukum jan jan aqululla yaqithukum jan jan aqululla yaqithukum jan jan aqululla yaqithukum يا مكه يوديكم يا مكه يا महوره بيت مكه يوديكم يا مكه يا महوره يا يا نور يا مسلاسي والذهب يا نور يا كل سما علي وارضنا من امنا لدن يحملها وقرون يا المجتبى في كل سنان لوقوم وارضنا من امنا لدن يحملها وقرون ربنا اغفر لنا خطايانا ربنا من ولاكم رب اغفر لنا خطايانا معكم بدرك هدانا نورا تجسد معكم بدرك هدانا نورا يا آية الحق للعالم يا سورا يا آية الحق للعالم يا من يا موهبه عطونا الله يعطيكم بيت مكه يوديكم يا مكه يا معقوره بيت مكه يوديكم يا مكه يا معقوره السلاسل يا نورة يوم السلاسل يا نورة ولبسنا اثواب الفرح في ليلة العيد نمد على دروب الوفا ونمد العيد ولبسنا اثواب الفرح في ليلة العيد نرجع عليكم الباب عطونا ما حيو وطاب نرجع عليكم الباب اتولى محل القطب يا الحلوه احبك وحبيه ادي دورك الحلو يا الحلوه احبك وحبيه دورك كل من يجي حسب مكدور كل من يجي حسب مكدور يا عيون يا غاظ اللهم لا يقيكم من مكة يوجهكم يا مكة يا معمورة يا بيت مكه يوديكم يا مكه يا معبوره يا ام السلاسل والذهب يا نوره يا ام السلاسل والذهب يا نوره صوت الهلال ياتي لي شمعات محومه على كل باب ندق مثل فراشات صوت الهلال ياتي لي شمعات محومه على كل باب ندق مثل فراشات من كل هذا مكتفها وانك عده من فيره ورده مكتفها وانك عده هذا الكرب شعوره على الموده هذا الكرب شعوره يسد القلب البشر يذوره يسد لب القلب البشر يذوره يا يا يا عطونا لا يحييكم يا من جاب Atunullahu yaatikum يا بيت مكه يوديكم يا مكه يا معموره يا بيت مكه يا مكه يا معموره يا سلسال الذهب يا نورك يا ام السلاسل الذهب يا نورك بين الايادي وهاي الثياب تركي شند ورعايادي ذلك شان دوار اياديه انا طبيب حبي صل على اهل كلنا طبيب حبي صل على اهل للنبي ميلاد صبي والبهجوره احصل ميلاد والبهجوره كفي عك الليله جدت مسروره كفي عك الليله من لا لا